وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد غفلة من هذا فكشفنا عن غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قليل هذا هذا ما لدي ياتي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 أنا ما أطغيت ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي. قال لا تختصمو لدي. وقد قدمت إليكم بالوعي. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام, وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول ما هل امتلأت هل امتلأت وأنتم تقولون هل من مزيد وأنتم من مزيد من مزيد أزلفت الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء قبلهم من قر هم أشد منهم بطشا فلقبوا في البلاد هل محيش إن في ذلك لذكرى لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد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 قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فزبح وأدبى والسجود واستمع يوم ينادي المناد يوم ينادي المنات من مكان قريب يوم يسمعون الصيد يوم يسمعون الصيحة بالحنطة، ذلك يوم الخروج. إن نحن نحي ونميل، وإلينا المصير. يوم تشرق كل عنهم سراها. ذلك حشر علينا يسير نحن آلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل, ونايف الفيصل